الملك أتصوى أن فؤادك غير صاحي عشية تهم صحبك بالرواحي فقطعه عبد الملك وسبه قال بل فؤادك أنت يا ابن كذا وسبه فصاكت جريب لأنه شاعر بين يدي ملك ثم أخذ يكمل تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الوالدين ذو امتياح تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشباب القراحي إلى أن قال ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي والعرب تقول إن هذا أمدح بيت قالته العرب فنزل عبد الملك من سريره من عرشه من كرسيه وأخذ يمشي مفتخرا ويقول لمن حوله بمثل هذا فليأتي, فليأتي المادحون جعل الخلافة بعده في ابنه الوليد وسليمان وقال لابنه الوليد وهو يوصيه يا بني من قال برأسه هكذا يعني لا فقل بسيفك هكذا فحكم الوليد بعده بعد أبي، والوليد كان أثيرا عند أبي، فلم يبعثه إلى البرية، لم يبعثه إلى الأعراب يأخذ الفصاحة، فكان يلحن في الكلام، فكان إذا لحن زمن أبي قال عبد الملك حبنا للوليد أضر به، حبنا للوليد أضر به، وهذا شيء مشاهد، فإن الإنسان أحيانا تغلب عاطفته على عقله، فيكون حبه مضرا إما به أو بمن أو بمن يحب، فقال حبنا للوليد أضر به. ثم إن الوليد حكم وهو الذي بنى الجامع الأموي في دمشق وهو الذي وَسَّعَ المسجد النبوي وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين ثم بدأ للوليد أن يجعلها في ابنه لا في أخيه قبله كان عبد الملك يريده أن يجعلها في ابنه الوليد وسليمان ولا يجعلها في أخيه عبد العزيز عبد العزيز أخو الوليد أخو عبد الملك هو والد عمر بن عبد العزيز وكان يوما واليا على مصر فاستشار عبد الملك رجاء بن